به قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير إن تتوبى إلى الله فقد صوت قلوبكما وإن تظاهر عليه فإن الله المؤمنين فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربه إن طلق كن وَبَدَّلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِّن كُنَّ مُسْلِمَاتٍ كَرَهَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لا يُؤْنِ اللهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ يفر عنكم سيئاتكم ويودخلكم جنات ويودخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخز الله النبي والذين آمنوا معه نوره